اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيما الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظانون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مفطعين مقنعر رؤوسهم لا يرتد اليهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدههم هوى سَيُومَئَ مَأْيَةِ الْعَذَابَ فَيَقُولُ الَّذِينَ غَلَبُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْدَا وَتَكَوَّنَتْ تَبَرُوسٌ أَوَلَمْ تَكُونُوا فَقُلْ سَنُتِمُّ مِنْ قَبْلِ مَعْلَمٍ لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ وَقَدْ مَكَرَ مَكْرَهُ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرٌ تَتَزَوَّنُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ ليل في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتبشا وتغشا وجوههم لنا يجزي الله <كل> نفس ما كسبت الله سريع الحساب هذا بلا للناس ولينذروا وَنِيَاعْلَمُ أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَنِيَذْكُرُ أُولُ